فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابَ أن تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لمن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 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الذين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 فالله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يأت لولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للقرب والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم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 خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يقضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدلن زينتهن الا بعولتهم او ابائهن او اباء بعولتهم او اباء بعولتهم او ابنائهن أو أو أو بني اخوان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 وَلَا يَطْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُوا الْيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَانًا والله واسع عليم واليستعف في الذين لا يجدون نکاحا حتى يظنيهم الله من فقله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم الَّذِي آتَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً نُحَرِّرْهُ لَكُمْ وَمَن يُكْرِهْهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاف فيها مصباح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 رِجَالُ اللَّاتِ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا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 أَمْ يَخَافُونَ أن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَبِعْنَا وَاقَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقيه فولائك هم الفائزون واقسم بالله جه ديمانهم لان امرتهم لا يخرجون قل لا تقسم طاعه معروفه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 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عنيم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا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 سيكون من تاكلوا من بيوتكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت عماتكم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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا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 والله بكل شيء عجيب